إن هذا القرآن يهدي الّتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون أن لهم أجراً كبيراً وَأَنَّ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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاهم شرائع اقرأ كتابك كبا إقرأ كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حساب أن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه وما ضل فإن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 وعدنه وكفى بربك بدونه بعباده خبيرا بصيرا ما كان يريد العادلة عجلنا له فيها عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريده ثم جعلنا له جناً ما ثم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 احدهما او فلا تقل لهما اوف فلا لهما أف ولا تنهرهما لا تنخرهما وقل لهما وقل لهما قوانا كريما وخفض لهما جناح الذل من الرحمة وخفض جناح ذل من الرحمة وقل رب رحمهما رب رب كما رب ياني صغيرا رب كما رب ياني ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآتد القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبديرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين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 إنك كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إلا آقا نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان قطعا كبيرا إن قتلكم كان خطا كبيرا، ولا تضربوا الزنا، إن كان فاحشا، إن غو كان فاحشته وساء سبيلا ولا تقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. وَمَا قَتَنَ مَظْنُونًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَهُ سُطُونًا لقد جعلنا له ولي سلطانا فلا يسف في القتل انه كان من صغرا ونعتقنا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى حتى يبلغ اشددا وارفه بالعهد ان العهد كان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 كم لا تقولون قولاً عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفوراً قل لو كان معه آل كما يقولون كما يقولون إذا نبتعوا إلى ذي العرش سبيلاً سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى لا عما يقولون عما يقولون عنك كبيرا سبحانه وتعالى عما يقولون عنك كبيرا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيه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 وَجَعَلْنَا عَلَى خُنُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَوْ عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ لَكَانَ سَمْعًا أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُونَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رجلا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فَلَا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا, أئنا لمبعوثون خلقا جديدا يَكُونُونَ حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ كل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون وتظنون إن نبثثم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليه الحفيظا وربكم أعلم بكم, ربكم أعلم بكم إن يشأ يعذبكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم حفيذا وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بِمَا في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبئين على بعض وَأَتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ﴿25﴾ قُنْدَعُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿26﴾ هُنَالَ آلِهَتُكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ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 وادخلنا لك إن ربك حاطب الناس وناجعنا الرؤيا التي أريناك إلا إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرة وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ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 وَاسْتَغِيثْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيَّ بِخَيْلِكَ وَرَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَوْلَادِ وَالْأَوْلَادِ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا إن عباد ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يسجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من خضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ظل ما تدعون إلا إياه فلم ما نجّاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا، أَفَأَمِينَتُمْ أَيِّ يَخْصَفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِينَتُمْ أَيِّ يُعِيدَكُمْ فِي نِتَارَةٍ أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِنَ الْرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرُتُمْ ثم لا تجدوا لكم عليا بكيتبين ولا قد كرّنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضّلناهم, وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بامامهم فمن أُتي كتابهم بيمينه فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ يَقْرَأُونَ كِتَابَهُمْ فَأَنَائَكَ يَقْرَؤُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا وَمَن كَانَ فِي هَادِى أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَمَن كَانَ فِي هَادِى أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أو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 وَإِذَا كَادُوا لَيَسْتَفِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُوكَ مِنَّا وَإِذَا الَّذِينَ يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَنِيلَةٌ سُنَّةٌ مَا قَد أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُسُلٍ أَوَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلَ أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقر رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدقا واجعلني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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يأوسا قل كل, كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا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 وَلَقَدْ صَرَفْنَا لِلنَّاسِ فِيهَا دَالْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا وَقَالُوا نَ وَقَالُوا نَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفْجَرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ أَبْوَعَ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ النَّخِيلِ وَعِنَبَ فَتُفْجِرَ الْأَلْهَارَ فِي تَفْجِيرًا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 قل سبحان ربي هالكنهات إلا بشر الرسول وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا, إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين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 ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياء وبكما عمياء وبكما وصما ما وهم جهنم كل ما خبت زدناهم سعيرا ما جهنم كل ما خبت زدناهم سعيرا ذانك جزاءا اغبن كفروا بانهم كفروا بآيات الله وقالوا ذلك بانهم ذلك جزاءا بانهم كفروا بآياتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا أئنا أَإِنَّ لَمَبَعُوْثُ نَخْلَقَ جَدِيداً أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجْلَلَ لَا رِيْبَ فِيهِ فَأَبَدَّ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُوراً قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسكتم إذا لامسكتم خشية الإعفاء وكان الإنسان قترا وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَ أَغْضَبًا فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ نَعَمْ قَدْ مَا أَنزَلَ هَؤُلَاءِ إِنَّا رَقَصْنَا السَّمَاوَاتِ والأرض بصائر وإني لا أظنك يا فرعون مثبنا فأراد أن يسافر الزخم من الأرض فأغرقنا فأغرقناه ومن معه جميعا. فَقُلْنَا مِنْ تَحْتِهِمْ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا وَفَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُم لَفِيفًا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَمْرُنَا سُنَّكَ إِنَّا مبشرا ونذيرا وَقُرْآنًا فَلَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَنَ النَّاسِ عَلَا مُكْثِرُونَ وَنَزَّلْنَاهُ مُتَنَزِيلًا وَقُرْآنًا أَخْرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَنَ النَّاسِ عَلَا مُكْثِرُونَ وَنَزَّلْنَاهُ وَنَزَّلْنَاهُ مُتَنَزِيلًا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا بِهِ إن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 ويقولون سبحنا ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولان ويخرون للأذقان يبكون ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ويزيدهم خشوعا اللهم اللهم الله قل يدعوا الله او يدعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتوي بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل Wa تكبيرا